وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 باركس ابزحاله في بروس بخصها لوسيدنا صدماني بزعب مسائل الأربع أربعة نقرات كنفلت أنزقب أنه مخاني نعقيدة نعمنتز ملكتها زيئتن كل سبك فلت أنزل له سباء يخون سبيتي عابي يخون قلعة برياء يخون سبك فلت أنزل قبوه نقراتي نزلنا ربعة زيئتن ساتن دماني دم قداما ينقر العلم كن علم كنفلد انت از علم وهو معرفه الله نربي كنفلطه توحيدنا يا رب سبحانه هو تعالى بربوبيته والوهيته وصفاته نربي مسفلتنا يو. كم ونرسل صلى الله عليه وسلم دين الاسلام حزم النزواته توحيد السنه حزم النزواته الرسول صلى الله عليه وسلم كان فلطم ومعرفه الإسلام الاسلامي بالاجله كم هو بدليل بمرتعه ب بمبرهنه كالقران كاب حديث كاب اقوال الصحابه قلناهم فلطم مغنياته اسامه ابن بادو يكونن إسلمنا أنت هي إزز كم منتها يخلق الإززخاء هم فلطئي قبل إذا تزعى توحيدي تزعى بي إسلمنا زي أزززون ما نتهاي شركي مستعلمنا العمل به نتتعلمنا يوم ها شباب أمتها كنوع له أبتكبار كنوع تعلمك أبتكبار زي توحي لتقنك ازي مسؤول يا قد مرتب الثالثه الدعوه اليه من تصرح يجي اصلح كان الخط فمن زايد علم فيلتت مالتي بتكبر متستحلك هاي اب تكبر ما سواك هاي نفس صالح حجبها كان يهز بها عطري عليك كتعلم تجمر بمقرب بخاملته وأنذر عشرتك أقرب كابو حالف كادم ما الأولى ثم الأولى دعوانه بسلفية تقبر كابتوحيد جميرك كمتار رسول الله عليه وسلم تقبروا دعوة قولوا لا إله إلا الله تفليحوا بتوحيد يم جمير الرسول صلى الله عليه وسلم بتوحيد دعوان تجمر بدهريزي سنة نبينا رسول الله عليه وسلم نفلطم اي منهج السلف عقائدنا يستلفون الصالح كمي كم زنابرون نفلطم بانصرنا يزيد مخام تاعنا خلقولو كم تاعي نطقهم كابشرك ابشركم كم اول هتبدا انا كم أول نابزين قجلتات نخيكدو حزبين الأحزاب بل تدعوان أي سلفية قطع بلوم مبحزوا دعوان قبر طيب دعواته قيرك انتهتها ربعتي الصبر على الأذى في الصبر قبره لك ونأتو دعواته قيرك كيف تصير يا اخا؟ اسغولوتي صلاه لك انبياء غيرف صلاتي يرموا صبر تذكر كدعوه تقارصيخا تسفها تقارصيخا مالته لكن صبر غيرك تقدم لك رب غعوتك رب كلهم انبياء اعوتهم صبري سلاذ نبره الذي تربعتي الصبر على الاذى فيه هذه مقدعتي مصدور دنا كابدو كسبات مالاتي سأقستي قرنا سبر قرنا همكتر الله مع دعوانا نايزي عدليل دماني قولوا تعالى مالاتي خمت رب سبوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والإمام الشافعي بزعبه زياء صورة أنت خمز بالول أغسلكم خطكم باتنا إذا حلفه قلت سايا أخلنا كم قول الإمام البخاري باب نلوم العلم قبل القول والعمل فلتأت يقدم كان من تعمالاتيو كأدم المزراب كان كأدم المصر <تصفيق> وفي أعلان زخون الزرابة زخون الصراح بزي فلتة تقبرة في نهاية طفاءتي لازي أول مقدم كن علم كنزق بقنا الإمام البخارون أب كتابهم تقيسهم ويمزي أب البخاري ودليل وين إذ يقول له أبزحالة فبسفحه فراد إنهاله ليرنا بأركس لهم مع مسائل الأربع سلسة مسائل اللوائب لنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وزيد دروس بغطاء للنوز دو جل كاب كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة قلت أنا إزيها ختاب زي, زي أدماء شرحنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة نوصف مالج انتهي له الشيخ محمد ابن عبد الوهاب اعلم رحمك الله يعلم فعل الأمر فعل أمر فلات ما لديك من علماء يعلموا علما قابت بال زلت وصلتك على فلات حدث هذه الكلمة يؤتى بها لأمور عظيمة أي قل مته... متهيئاً ومصغياً لما يلقى إليك من العلم أعلم هذا الذي يقوله علمي أعلم أنه سمعيه ما التي فلت كبلك كل حدثه الشيخ محمد بن عبدالله أبقى فلت خ... يقول له أنه سلوب ما يتشويقي أنت أعرف روض يقول أنه سمعيه ما تسمعه أعلم أنه وحمك الله ربي راه راه لك ما تردى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جمع بين الخيرين بين الدعوة والدعاء أول مقدم دعا يقبر الكل ربي راه راه لك سليسي قمتي بقول زوري وقال ربي هديهم بزعبه شيخ محمد بن عبد زوري بوس سبات ايكونن بل ان ما وروك كم زنبره لسد هدايه يمناه كم دعوات راح ايكونن بل ان ما دعائي قبلنا له مالتي رحمك الله ربي ارحمك انه يجب على كل مسلم ومسلمه عليكم السلام ورحمة الله فضل أنه يجب على كل مسلمين ومسلمة قدل خوة إذن علم زيان واسدنزل حجي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن حجي واسدنزل علمي قدل خناء إذا أنت مالتيو على كل مسلمين ومسلمة خبر كله الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله لنفس وكف مالتي لنفس وكف سب زا مدى زن علم زياءة نعقيدة واجب عيني من ذكر وأنثى والتبعتها يقول والمستيدي كل هناك نعلم ويقباء زين علم زين زين سلسة نقرات زيادة من ذكرين وأنثى حر وعبد كم قول باريا يقول ويقوى نقول لنا هنا نفس وكفناد الكسبات كل هنا عمم السميشة كن علمين يقباء زين سلسة نقرات زيادة تعلموا أو تعلم ثلاث هذه المسائل زل سلسة نقرازياتا كن علما ببؤي واجبي السلام ورحمة الله وبركاته المسائل كبير كله الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي البرهان التي تبرهن بها ال... تبرهن بها الأمور التي تبرهن بها الأمور مسائل مالت نقرات وي مبرهري مالتي قال النقرات نعنزخون مردي مبرهري مسائل نبلغ والعمل بهن تعلمنا خازيء خلايكونا تزيداني عقبه برصنه ولا ما له الاولى لنا نسبع اعتقاد متنتعه كبزن سبع الله خلقنا رب سبحانه وتعالى كم فطرنا كم خلقنا كل كل فلت وان للتاكيد ابزين بقى تأكيد نمر قد أن الله أقوام على تابة تقريني أن الله ربك واني خلاقنا والخلق هو الإيجاد من العدم الإيجاد من العدم قاب زينبرة كم زينبرة نحن نقرأت خلق فتركت بقى. فبقى نحن أبزل لنا مثلاً قدم حمسة عمتها نبرنا كاب زي نبرنا رب سبحانه وتعالى ومن غير مثال سابق كاب محجيز تراعي نقرات زيت وسط بل إنما كاب زي نبرنا رب سبحانه وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى فالخلق من خصوصيات الله جل وعلا تخلق مخلوق يلا لا خالق إلا الله أصدق أن تهدوا لهم هالتيو علماء السلفيين نقرآن نسكروه نحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نسكروه كم أقول أقوال الصحابة نسكروه تتبع نسكبره توحيد أبس لست نقر تمزي من كل أرد يومنا ها شباب تا قدامي توحيد انت يدبلا توحيد ايش الربيه توحيد الربيه مالت توحيد الله بافعاله اي بافعال الله حاده خطب مربي حاده يخطب على طيب كبتس رب سبحانه وتعالى خالي انه ايش الخالق رب سبحانه وتعالى انت المخلوق يا شباب فطاروا المخلوق فلا خالق الا الله اذا خلق له ذريه ذهب يلد الله سبحانه وتعالى حاجه مخلوق خاب زم صالحين ذريه خبنيه اندحرز بالكوينه ابشرك والدغله يا زبله وبإذنه سمعكوه قرمكم على الجفري نزاينوا الأولياء يخلقون في بطون الأمهات أولياء خلقوا هوليان قلعا أما هسألنا يبديثات وقرمكم دليل أغربه فتبارك الله فتبارك الله احسب الخالقين اللهم قال خالق خالقين خالقين نزحات بين خالق تراه خالقين يزبلوا الله وزينتهم مشركين نار محولتي اصنام زغبرز نبرو خرص بس ربي يكونتوا هذا درو اللي خوم يزبلوا رب سبحانه وتعالى بلوخن كرد كابلكم مثلين اي دك سبعت كابلكم اتزبالة الساب مثلين كردس زباق عربية له ابتصوير تماتيكم كردس غرطي جيرنا خمس سبع مشلنا مارموخن كابلكم قبلوا قرتي زودت رب سبحانه وتعالى تزبالت أفات أطراقير وزفالت تزبالت أفات أطراقير وزفات إر رب سبحانه وتعالى ترحت بس غادكم قد نشمو لأكم كرت أغرزكم قبر زلوهم برا كان فتاري ويكام خالقا يكون كومن في فترقا يتقولون يخوم يلو مليس الله ملسي اعزياء كواد عدر ربي رب خالي يقولي نحنا عدماني مارمون اكبر حاولت اكبر مثل الاكبر رب خالي سلم بلو خمتنها تي ساعة يتقولون يخوم يزولون امزلوا احسن الخالقين سو بوغرز خلقاني يجبلهم زدور سبحان وتعالى لاثم مثل زغبور زنبورو لاثم مرمو حولت زغبور زنبورو نوومزم اللي صالهم زنبوا قبض حاليفو الجفري نزع ازاء خالقين يلو بو زحت خلقت الله وي او لي ادمه خلقوه يمدون ادم بالله اذا غير من خلق السماوات والارض يقولون ايش الله بلنار ان الله خلقنا سلازي لوما عمتي بزعبه توحيد الربيه نوسن طلوع لنا ان شاء الله قل لي فايده توحيد الالهيه يا خاله اذا الربيه زي اخنتي كونتي وكفار قريش توحدوا الربيه نابس لنا فتهتو رب خالقي رب رازقي ربي شي شا يزيد ربي يجموت ربي دمان يبعث بعد الموت سقبر قاب قبرنات تسألنا حد ربي مبال إزوء وخلايك والله لكن توحيد الألوهية رب سبحانه وتعالى ما تخطي قبر الله كما تخطي نتوحيد الروب يا ريخة قدرانا يربر ريخة حيلنا يربر ريخة تكزايو لكن حيلنا يربر إلوك ويكاسق مبال هيتقمين حي ازغلوا حيلتات رب زرعين نازلوك وانا نبزويلي توحيد الالوهيه نساء انا بسلم الناس توكا وتوحيد الالوهيه انتا اللي ما شايف اسوان هو توحيد الله بافعال العباد بس تكبرات ما يدك خصائص ما يربي ان ربي زملكت راح نربي خبوه ازي توحيد الالوهيه يا تلمين تغيينكا من ربي خات المن ولا داليخا حمينكا تعنا داليخا أبشقر مثلا بحر ناخد كامع بالمتي زغول من ربي تراحها تلمين إذي <تسألون> توحيد <تغنية> نتاين بلو مالاتيو الألوهية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الثالثة يتدمى توحيد الأسماء والصفات رب سبحانه وتعالى شماله مقلتيتاتك قال له كمتاب قرآننا بحديث كمتانا يفهم الصحابة قرمان ربي شمون مقلتيون كنهو زياد ماتا وحد الأسماء والصفات طيب الشيخ ابن عثيمين انتاب لنا زيادة ترقمان كله أن الله خلقنا ودليل ذلك اعني ان الله خلقنا سمعي وعقلي مرتعه قال الناي رب خالق مخان اذا دليل كاني ما ابكلت اسمك سمعي ان سمعه دليل ألبه. وعقلي استنتجناه وبحنقولنا خان وبصحو خلبصحو اللي خلينه رب خالق مخان سمع ذلك الوحيين مالت الكتاب والسنه وعقل دماني عبره ناق دا بركان داس سنتك رب خان ومخانك وتصبح تصديا اما السامعي فكثير ومنه قوله تعالى ومنه قوله عز وجل اذ كذب في السمع دليل السنة الكتاب والسنه دليل نوساب يبن ومن قوله عز وجل رب سبحانه وتعالى انتهي هو الذي خلقكم من طين ربه وعيه كابشكا خلقكم فاتيركم أي آدم عليه الصلاة والسلام ابونا آدم عليه الصلاة والسلام كم تأتي خلقكم كابشكا لأن كلنا من آدم وآدم مخلوق من الطين نعم والذي خلقكم من طين ثم قضا اجلا اي حكم اجلا وحدد اجالكم تعزم يقوم دماني بس خلقكم رب سبحانه وتعالى عمرهم دما هو سنوي الدنيا تندهي كم رب هو قال يمو وغلعو كلهم موت قال يمو ما نسين موت قال يمو دمها اب 60 يموت اذا قابزحو اذا امه محمد صلى الله عليه وسلم سمو تولوا عليه شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم تقيس عمره زلو ما بينه 60 و70 وقليل من يتجاوز وعاداته له دماني 70 كسابيه امي او كمي بسحوا مالته وأجل مسمى عنده النغان أجل مسمى عنده أي يوم القيامة حدث بإما قدمه يوم القيامة أجل تركبه موت ومن مات فقد قامت قيامته مالتي. فتخليت أجلك فساب قيامة زور كبوله بتتقى قيامة زخول له كله حزب الله بغان عايز يوم اجل كارب بحيزوله زيوم كن بحسابهم غمتهم غمتهم كله نفخ ايش نفخ ايش يا شباب الصور نفخ الصور زيان قلت اجل الله نفس وقفنا نناته اجل الله بيتم قيامة زركب اولاد ثم آخر يصنحوا شرار الخلق عند الله خمط الرسول صلى الله عليه وسلم زبله ثم زغفوا الكيات المخلوقين قيامات ركوه نفخ الصور زيوم شرار طرحان عبدالعياذ بالله بقى نفخ الصور بس نسألهم بحسبهم وطلون. وعجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون أي تشكون في قدرة الله في البعث وزغلوا ربي زين بركم فمتغلوا غيركم خليقكم فتيركم بدو الحرزي غير رزقه بكم بدو الحرزي اي تشكون ابشكاتهم كل تسعدنا مسموتنا تبدو لهم كانوا رب سبحانه وتعالى نتابل الله مالتي كيف ينظركم هل كم تخلق يا ربكم ازاي تسقى مويتكم بقى عتم السقاء البيسة نختساكم ازيق الله اتخ خلقكم قولوغو زينبركم قولوهم خلقكم فتركم قولوهم شو اخه مانا ما يكابه جنه فبقى كنت سيدين بحقه تولوز اللهم فتراتكم زيتريو كامتائكم تخاليكم زيتريو مالف الزغاء بسورة الأنعام آية قصرة خلتة وقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم كمون رب سبحانه وتعالى انت يبل نحن هنا خلقناكم يبل ثم صورناكم بدو حرز المعني كردس قيرنا وسبحان الله كمون رب سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في احسن يش تقويم أحسن الخلقة تزبالتك خلالقها قيروز خلقه ربي يسوجسك نمنتاي كلتي أكملتان هيوجسك فيه خلقها سبحان الله نفسنا مسئلة الساتات نوادها درا نحنا خلق نبلس خلالقها نرد أمالتك زياء زياء زياء صورة العراف من رغبة آياء قسر وقوله ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون نوجد سيب خلقناه يعني آدم عليه الصلاة والسلام ونأتسه أول البشر سلزه نجمر يعني مخلوق ما يبشر أبونا آدم عليه الصلاة والسلام من صلصال من صلصال أي من طين يابس صلصال زبهل طين يابس شكا خونو عليه الصلاه والسلام كابنو قز من, من طين اسود زك كا زخان تاي ربي بحروز نكرنا زله ادم كما له كم تخلقه مسمون المتغير لونه وطعمه مارس تكاسي اتي ماتوا مقراتن اتيشطون للتغيره بذكرنا ان عليه الصلاه والسلام فلتنا اذا ابصوره الحجر ايه قصر عصره حموش لهم ابزيها صحيفه لكن جيجا تعاتئ قصر عصره زله وقوله ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون كابتن ملكة ناي ربي رب خمز له انتعي الليل أن خلقكم من تراب كابحمد خلقكم ثم أنتم بشر تنتشرون تنتشرون تتناسلون وتنتشرون في الأرض بازا زحلهم ودحر زغاني مريح تعمرها مالت زغاء رب خالق مهانو يرد أنه سورة الروم من رخباء زعا زعا قصري عسران شاعتان لكن هي قصري عسران خمزغانت سورة الروم من رخباء زعا زعا قصري عسران وقوله خلق الإنسان من صلصال كالفخار كمون رب سبحانه وتعالى انتهي بال خلق الإنسان أي آدم عليه الصلاة والسلام إن آدم عليه الصلاة والسلام رب خلقه من صلصال طين يابس له صوت كالفخار كالفخار صلصال طبعا طين يابس شكا غينوس دنغزة صلصال نبلزي دنغزة شكا كالفخار دمه كم عطره دمتزر له كابزي تخليقهم عليه الصلاة والسلام زي أخير بصورة الرحمن عن كس وهي آية أسرة عصرة وقوله الله خالق كل شيء رب سبحانه وتعالى نزوه هنا ندرز خلقه ربي كلهم زي المخلوقات ربي خلقه كم تي بينوز خلقنا لبينو خاخن خلق تسوأ الله طيب زياء سورة الزمر من رغباء آية قطري سسان وقوله والله خلقكم وما تعملون رب سبحانه وتعالى نعاكم خليقكم وما تعملون اتصرحكم كمان صرحنا خمان مخلوق يا شباب أيو الله خلقكم وخلق عمالكم كما خلقكم فقد خلق عمالكم يسخلو تتكبراتنا زربانا مخلوقي مثل الحدث في يقرأ له القرآن يقرأ كخر... خر... خر... كله اتدمت زوات سخابه يا شباب كاب ملحف يزوات زلو اتدمت زي لكن في القرآن نبعله كلام الله غير مخلوق لكن اتقابانا زوتس نقران كل مخلوقي أما لحسنا زوتس التقباراتنا زر كل زي مخلوقي هو. والله خلقكم وما تعملون أي كما خلقكم خلق أعمالكم في زيادة سورة سورة الصافات آية قصري تسعين وقولوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شخص بن عسيمين ما شاء الله تبارك الله وزوح آياتي زمس السلال قبروا رب سبحانه وتعالى نتايلوا وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون ند أقان انتي سبات خليقين فطيرا يمزلقون خالق نقرايكون إلا ليعبدون نخقصون نترح أي لي وحدون توحيد قروم نخقصوني آمرهم وأنهاهم أنا في الثالث يوم سلسلهم يأززون يخل كله تزعابي رب سبحانه وتعالى زعززنا زعزز دمات توحيدك تزعابي زخلك لنا دمات شركي سلسل توحيد نحز ربي يقبرنا خب شركي ربي يرحقنا سنة نحز قبرنا خبون كبيد ع ربي يرحقنا اتاء من قد دناي الصحابة دماء ربي نخطى لكبرنا كابزا كلا قد جلتات من قد دناي الصحابة قد فانزلوا دماء ربي يدحننا اذا آزئا وما الجن والإنس إلا ليعبدون أبصورة الزاريات من رغباء آية حمسان شدشتا غير ذلك من الآيات وزوح آيات هالله ازيان قلن يا أخلاناي بالشيخ من عثيمين ازيان تقيسه الشيخ من عثيمين بعد ذا حريق قلن ازيان مسلا آياته المزوح أما الدليل العقلي تقدم الدليل يا شباب تألنا سامعي حسنتم الوحيين الكتاب والسنة مالت. قرآن حديث زيان سامعنا الدليل عقلي دماني رب خالق مخان عبرا قرناء استنتناه أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا قد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون بقى نستمتلك المزقبة أن أبحانتها يا رب سبحانه وتعالى تقسلوا سلمة زازي أنتها أم خلقوا من غير شيء تخلقوا مزلوا وسني بزي خالق دم بزي فتار جمت يمزلوا مزلوا ناسي يبلع له رب سبحانه وتعالى أم هم الخالقون أي لأنفسهم ويسن سمع من نفسهم خلقهم وطيل الامرين مستحي مستحي نحن اينا خلقتموا اي كاله كفار قريش وان نفس ما دم خلقنا يا قبلو اي كاله مخابيد ام خابيد ام تصقون كباله من إذ يعي لهم الرسول صلى الله عليه سل... وسلم سحاتتهم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا لنا إيش يا شباب ها ليقولوا لنا الله الله كبير فربي خمس قلقهم يفلطون يرهم أبتاع عبادة مجزعة من أحد ربع يقزون يرهم بل إنما نمخلوق نربي زملكات نمخلوق نفطوره بوان يرهم إذ يعيب سورة طول رخباء رغبة... آياح سلاسه حموشه فان الانسان لم يخلق نفسه ورد نفسه بعلو على خلقه لأنه قبل وجوده عدم ابزدون يا اخي عنده اخ لو اينه برنتين ننبث كما يقولون النفس خلقه يا اخي لو بعلو اينه برن ليس بشيء أحد زي مثل ما تقولوني قال النقر على اللغة تبرا يتخيل النقر أصلا ودى سبع النقر كما يقولون نفس الموقع خلقها. وما ليس بشيء لا يوجد شيئا أصلا باعلو مثل ترخ بس قال النقر كمزر كبير كائل كايت سبيانها ولم يخلق ولم يخلقه نعم او ولم يخلقه ابوه ابوي خلقك ظن ابوه يوندك اني خلقتك ولا امه ادينا خلقتها ولا احد من الخلق قال لك اب ولم يكن لياتيه صدفه بدون موجب بحال دا بتنصحا قبل ايكل ما زالني يا شباب كيف بدنا نقول لنا ابحث عن شو له مثلا كوصو مسيان ابحث عن شو لهاته صقيله متي ازا اخو صخني بليلي بعدا نبصحفات بلاص صري لنا ابحث ما شاء الله تقصيله متي اروسو جب بابلط اكرل الوادي غينو اسم الفطر بعدا مسحه ترمي قال له مالك بدهك وينس وقع سبان بده زغره نجر صدفه اي مسي فما بان لك الخالق وتعالى زي كل حزب دا خبي مسي زي رب خالق مو خائن كل حادث لا له من محثث حدش نجر هو لو زغابورو نجر نحن غاني قسمينا عشرينات ثلاثينات اربعينات تخون المثل قد ما خمسه عملته اللوته المبرضه من يمنعنا تعمل صحه انت رب سبحانه وتعالى يخلي قدنا وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتالف يمنع من عن باتا ان يكون صدفة إذا قلوا نريع زلنا نهي مخلوقات عابعي برأي بحن قلناهون كن بس حين أخير دعونا استنتم كننا قل نزي سب مالاته نزي حسب سب رب خالق مهانون كفلتي خير حتى كحادي كافر زنبراون كسلم مخل تداسق مقيرو عن مخلوقات تستنتم لحب المالات طيب إذي نظام نريع زلنا تروع زغنان اغباب اب مخلوقين ا فطره اذا ابي مرتعه يكون الربي خمص خلق لا صحيت قدام ولا وريت صحيت مسيت بروق تعرب بد تريد ما وريت مسيت وجعلنا الليلة إيش؟ لباسة وجعلنا النهارة لا يتيشفنك كأترد ما توفر صحيح مسوطة إذا خلوا سخولي ماتي سبحان الله سب كمان برنامج مدى بالطيق مدى بالطيبة ما بالك إذا خلوا أكون رئزا لنا أمو متناسق دخونا لتستخاخر عبع برد ربك أبس خلقاً ساحاياً ورحاً سأقوم بأسفلتاً أو بأسفلتاً سيبدأ أقود ولمبر سيقوم بأسفل ملوء أقول لك يا بلد كما يقول لنا الرئيين بأرض أنت يخلق لنا سيقول لي ماتيوه كما يقول لنا فترة أخرى كما يقول لنا فترة أخرى حان دبتها مثلا كما إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده هل نظمتها وزمتها؟ نقر من الحركة؟ منظمات كومنية مجرد أولو لكن كل مجرد أولو أن يكون ذاكاً بما سرعته أنت أي نظام أي مهلو بسرعة بس أي مخدر ما فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره هندبت كابزة بمسأسي بمسأرة انتداء السرع زيكون ينسي كم يقرد أيو السرع كويلوم وخآني كمعبل انتداء هندبت نسي فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده فلا خالق ولا آمر إلا الله باقى خبزتاين نرداء حادي خالق بويتام وخانو ربي نرداء وزئزز وليلا بجاكى ربي تعزاز خول نقع بويتائي وزو حتى ولي الأمر بس ربز خطب زمرح مغنيات رب سبحانه وتعالى نتايلو ألا له الخلق والأمر فترة تزازن كل ربي كله, كله ناب ربي الخلق والأمر زن ما اب سورة الأعراف آية حمسانة أربعة أما ترى شيئا شباب إذا ورزقنا تبلك الوزدة طرح خليق الناول أي قدف النفر متأمنا متزمنا معارقنا لكن شي شيء أريدنا شي, شي رب سبحانه وتعالى طيب نايتا خلقنا قدمني شيء كن من لألا أبزى الشيخ من عثيمين تقيس وازل له. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر روبية الله سبحانه سبحانه وتعالى إلا على وجه المكابرة أبزى النازي رب خالق مخانو رازق مخانو انكار زغبريل حسوت ذبل يله الا متكبر الله كما حصل من فرعون ففرعون جاءت موسى وقال انا ربكم ايش هل اعلم انا تزلع انا ربهم تزلعكم ربهم هو من ما تساعدوا لكم من اله غيري جكايلو إله لكم تقولو إله دولي أنا إلهكم كل جميع والكاذب الله إذا قل إذا يردوه مخلوق إلا زي كون الذي بموله وهي رب مخان وهذه العنهار تجري من تحت بلوم نير نتوحز لكن نتوحززي حزر تطوى أبلون تتبلون تطوى مبار أنت خالوا ذلك زي جحد زي كبت وكبر وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا سوره الطور فبلق قوله تعالى جبير بن مطعم صحابي جليل ان رسول صلى الله عليه وسلم قرأوا يسمعون القران الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياملو اب الطور فبلغ قوله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم كتاب زي هذه خلقوا من خير شيء أم هم الخالقون بزيح عادة نقرد يوم تخلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم ما التي وإذن نفسهم بعلوم جبير ابن مطعم صحابي الجليل عبد وانتاء يسلم النيل أم خلقوا السماوات والأرض سماي مريف نسون بهم خلقهم ما يبلال له رب سبحانه وتعالى بل لا يوقنون هيا الرابطون بهم صباح نقول خير أبسين حرمويتهم كعذاب كمزلوا هيا الرابطون بهم يبلال له رب سبحانه وتعالى أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون مخزن ناي ربي ششان ناي رب خير دي تشجائرون أبي ديمالة في رب سبحانه وتعالى أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أي أم هم الجبارون المتسلطون بالقهر والغلبة وإيس لساتهم بمبحائلق نشنفز بنزله وإيس نفسهم نساء كواد أدير وادل الخالق كالمخلوق خلق الإنسان خلق الإنسان ضعيفا ضعيف يتخلقه لكن القوة بيد الله سبحانه وتعالى وإذ كو كواتا ترود زي شي شاي مخزنة رب سبحانه وتعالى إذ خالي زي كم زي لهم سربي كواتا ترود محسابه زي آية زي آية زي آية بسورة الطرن هيا خب سلاسان حمشتان كساب سلاسان شوعة وكان جبير ابن مطعم يومئذن مشركا مشرك نيرو خب السلام الناء أتوان فقال كاد قلبي يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي الباسق نفرده إذا سكومي كالكو ذكر أنزم السماعة نصمديهم خلقتوا خينام هاب زيروا زبقاس زي وزالوا هاب لا شيء زبقاس وزالوا ويز نصمهم ننفسنا خليقنا أخو من ذلك يزي مستمعوا مرة قريمة ويزي قريم جيشاي يا رب خاني مخزننا يا رب زمالوخو مسهلو يزي كل جبير النطعن لبسيق نفر دلالي الزغاني أول إيمان زعاته لنه وقتيني شعه مسلم زياد ماني أبي صميع البخالي رغبا كتاب التفسير سورة الطر طيب أما بزعباني الشيشاي كنزارب انتخننا ساعات دارقاء خلال لها شبه رب سبحانه وتعالى خلقه أي قدفنا بل إنما ششايا وريكا كله رزقنا يا رب نحنانا يا ربينا ترزقنا يا ربي لذلك رب سبحانه وتعالى عكب جدينا مكلنا تا يسدد رب سبحانه وتعالى ملائكة فيغمر بإيش بأربع كلمات إذا نربعت إذا ربعتها زيئاتا سأحافي ربعت بها بكتب رزقين أب كم ندينا قلنا هنا كل تصحي وعملي أنت خمسرح واجله مع اسكمزموث وشقي او سعيد رخص ضاول كويس كورسوس زغاتي سهل رب خاطر روحسات البرق لذلك لو ما انتوا وصينا يا زلمة بارك الله فيكم باختصار ربي خالق موخانو ربي فطار موخانو شي شاي كم ذهبنا نخي نتأمي نخي نتأمي نخي نعرق الزخول لقن غيروسق أي بل إنما الرسول صلى الله عليه وسلم لإخلنا نرسول الله عليه وسلم تماع زي زي صلى الله عليه وسلم زعصيهم بما نرى لون يا ذب الله اذا هكذا يا شباب اذن سلسة نقرات زعاتا إن شاء الله دخف النقر والسلسلين سلسليني لكم سلسة معكم وني إذاكم الله خير أبلوكم مالتي أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين